بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين قال رحمه الله تعالى بابه ما جاوح يقوم ببابه في الغضاعة مرقى صحابه ماذا هي أنه جنت بعض الكبر المرقى وين ذا دبذيت وحدثني يحيى, حدثني يحيى عن مالك عم الشهابي الزهري أن نوصل إلى حلودي عن غضاعة الكبير القفق وينوغ مذيسا فقال بحوري أخبرني وحيورق أروى بن الزبير أن أبا حذيفة بن عطبة بن الغبيعة وكان وحوها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أصحابتي سيبك مذاها وكان وحوها قد شهد بدراً دقال كي بدر كي قاتبوها وكان وحوها تبنى كي قوي الليكتة صالماً سالم الذي صالما كان صيقال الله الليلاء صالم مولى أبي حذيفة وصالم كي أبي حذيفة وحدي كما تبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كي الله وصوء قوي الليكتة زيد بن حارثة وأنكح ابو حذيفة وقوري صالماً سالم وهو يرأي سقو أركيا أنه وهو حذيفنا وهو أبي حذيفنا يرأي سقو أركيا أنه الصالم ابنه الكيسينيه أنكحه حوغوريا بنت أخيه ولالكي مركز حويان قبر ليسيئه بعنا المعذير بيهم بكوذي فاضي وبنت المنذر بن عطب بن القبيعة أيو قوري وهي يومئذ مالك قبر من المهاجرات الأولى muhajiraatku ugu horreeba kamidahay waa iyadona iyo ma idi maalinkaas min afdali ayama quraish min quraish marka subax ayaan maalmin afdali ayama quraish quraish marka subax ayaan dumar koga bilaa haaska ku ugu fadli badan baa kamid tahay أي ما ذهبت وحلقه هذا وقبتنا المركة نلحيني دمرق بلا رقع المركز هو وفض لبالنبه فلما أنزل الله تبارك وتعالى إلهي مرك وصوده في كتابه كتابكيسا في زيد بن حارث زيد بن حارث ما أنزل الله ما يعفل ما أنزل وحيء صوده وفقال إلهي ويري ودعوهم وغيروا ادوماتك ويلغتين لا ابايهما بياشود هو كاسا اقصد العداله بدن الله لا يكتيس فئن لم تعلموا حديدا اوغانن اباؤهما بياشود فاخوانكما اولالهم في الدين الدين تويان يوا مواليكم ادومات مرقس رد دوال كل واحد وخذ كل واحد, واحد متكستا ومن اولئك قوا كمذ ام الى ابيها ابي بالو خليل فان لم يعلم حدا لغرى ابوه ابي رد الى مولاه موليه سالو خليل فجاء ذو حاتم سهله بنت سهيل قوا وهي إيضان إمرأة أبي حذيفة أبي حذيفة حاسكي سيبا يا وهي من بني عامر بن بني عامر بن عامر بن عامر بني كميدا حيد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بن أوتمد فيما بلغنا ورخص لنا سوقا فيما بلغنا فقال بحيتر يا رسول الله رسولك إلهي يوم kunna wa hano in raa ko iyo aragna saliman salim walad dam elmahayi yino yahay wakanu wuxuu ayaa dukhulkiisoo galay calaya dushayda wal xaalana aan aan iguna faddalon allah qawana hayf oo faddalon وليس لنا أنه من الصناني إلا بيته واحد قدرك لي أمويا قدرك لنا وصفنا أنه يقول الله بعضه قلب فماذا ترامح هذا أرخي سافي شأنه أرخي فقال الله رسول الله فقال وحكول الله إياه رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم أردعيه نوجي خمس رضعات شن نجمه فيحرم باللبانها فيحرم المرقى وحرامه النقن باللبانها عنه له وكان الوحيد تراه تيو أردت ويل من الغضاعة حق النوق ماذا ويل كيذيك النغضي فأخذت بذلك عائشته فأخذ ذويقالتي بذلك أرنغاس عائشته عائشة أم المؤمنين أحيد في منقف كان ذايا في, في منقف قف كان ذاها تتحب تيجعل أن يدخل عليها إنه أصغل من الرجال الرقام وكان روحيته تعمرت امرته اختها ورشيد ام كلثوم بنت ابي بكر اسبيل بتبكر السدي و بنات اخيها هي مرقس حويان ولالكيد قبضي هي مرقس وقبله هي ددو تاي معنها ان يردعنا من احب القفجالات ان يدخل انه اصوغ عليها دشهده ومن الرجال رقا واما ويديان صائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم نبي حاسس كيسه كلو دان ويديده اي يدخل عليه الدائن ومرخص حويا أن غلو بتيل كرضاعتي يدخل انه اسو غلو عليه ندشوده بتيل كرضاعتي لوغما يدا انه او سو غه احدن قف من, أحد من الناسه تكميده وقلنا وحيراهن لا مي والله بان قدارني ما نرى وما ارقيناه الذي كمره وامر به سقر رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سهله بنت سهل سهيل كما ده سهله بنت سهيل هذا وامرها الا رخصه رخصه وانه مر رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الىك طيب في رضاعه سالم سالم مر كان وحده كليه كلييبه لو فصحاي لا والله بان كو لا يدخل نوما سوغلايو علينا دصيدام بهذه الرضاعه لوغمدام يدا حدن قفله نوما سوغلايو فعل هذا قولك دشيسان اي كانا هم ازواج النبي نبي حاسسكي صلى الله عليه وسلم في رضاعه الكبير كوين نوغمديسا مرق شاء الله تعالى خلافكم وان اتجدونا مساله لكن مرق سوحا ويان وخلا يسو هيا حديث كان ما سهل ايو خاص خويا تدل على قوم بلدي ليس خاص كما هو عام واسبي وخلافك اسا كيدو عائشه وهي قبطه خاص كما هي اد كسته او باشده ويجعل هذا قف أجنب كائن أسوء أقلو ويوجد طاويل لدها عائشة ويوجد من مذاهبت حساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنت وضع الوقان وحيليهن ما يخاص بي قواهيد لكن إن شاء الله مذاهبت خلافكوغا حقا ضمان كترن دونا إن شاء الله وحدثني عن مارك عن عبد الله بن الدين النار أنه قال بحور الجائر غجل النباي من إلى عبد الله بن عمر بويه وانا ربنا معه بعيسانها عند الدار القضائي دار الدار قضاء له جدارت يساله ويدل جل ويدل قرقباعه الكبير كوينوغمديسان فقال عبد الله بن عمر وحوري جاء رجل من بايمين الى عمر الخطابي فقال وحوري ان كانت لي اني وهي سوناتي وليدا تقضون وكنت حانها اطوها كي جماعه فعمدت امرااتي اسلانت يدي باو قسد الى حجه دو فاربعه تاويغنوجي ويقو خراس فدخلت مرخاسا نقلي عليها دشيرا فقال دو حيتري دونكا والله ما كنضارتي دونكا كفغو معناه فقال عمر بوحولي أوجعها حنوني وأتي جاريتك إسلامية جاريتها ذي ما أتحك فإنما غضاعة النقمد وغضاعة الصغيري كيف نقمد يسويه أن مرق وحاويه دونك ذا بمعنى قفص ويام دونك قفص فقال والله إلهي ما نقول لأرتئه أرضعتها ونوجيه مسألة لأيق قفصه فقال عمر بوحولي أوجعها حنوني وأتي جاريتك و اتجاريتك اسلام تجاريه دادينا او تقبيل مرقاس فانما الرضاعه سنمذ رضاعه الصغير خير له امديسه ويهان و لهذا لذلك مرقاس خا ويهان شافعي يدو خيرا هان قوار يرمثلا هو مرقاس خا ويهان اقن او مرقاس لبا جر اه ام ده شنجر ميلها kadin islaanti weelade ma qashay ee hasto raaglaa xumadaadak waxa ay tala kidayna sid nooyar waay kadin waay hinaasto mar khayaga waxa way qaniinay kadin waay hinaasay ka hinaasay inta waxaan lawadiba ninkii way ka furmay ma cuddo soo staagay waaya gaban iyo hooyadeed bay noqdeen markoo xaad dhacday markaa hooyadii lagu galmoodeey gabadhii xaaraan bay ka noqotay idan markaa lawadoodiiba xariim baada ku dhacay xariim markaa وحدثني عن مالك حيام السعيد للسارية أن الرجل أسأله حويري ديابان بوصل الشعرية فقال محويري إني أرغم السستوان بوصل من إمرأة الإسلام طيدي من فضيها الناس كذا لما أنا عانا كم موصلين واي <تصفيق> فذهب في بضني عراشيدي وأيو تقو قلي فقال ابو مصعب وحيري لا قد حرم لنا حرام نقطين ويان عليك بشهادتك حرام نقطتين فقال عبد الله المسعود وحيري انظر في ماذا طفت به الرجله منك واحد صدوان اسمه فقال ابو مصعب وحيري فما تقول ان صادق محلهذه فقال عبد الله المسعود لا رضاعه ملوج ومجدت الا ما كان في الحولين وحين لبس عام فقال ابو عيسى ابو موسى لا تسالوني هي شيء شيء ما كان inta wiyay hadal xamru caalimkane bayna ahaykum dakhdiina nooca wuxuu yiri islaantayda naasayad ayad muusaday oo kadib markaas xawaya iyadoo caana ay soo qacdayo xagan farxad xaloshay tagen markaa waxa wayna naasaha nin go'aanta nagtiisa manuugi kara waan misal markaa asal kii markaa waxay ku saleedaa khilaafkeena فهل تحدي عن أي كيما الدين مرقا سحوية عن هذا محرام بكما نقول هو يؤنقون نسوأيك فرم مرقا نسوأ مرقا كما فرميس هل يكون صليا ذاهاي بل مذاهب تحديث عن كل شيء يوم ما تحديث عن كل شيء يوم اسكسوك باب الجامع ما جاء في الغباعة باب كل من يوبابها وحيكي من الرضا عالم وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار وعن عروة بن زبير وعن عروة بن الزبير وحيكو أطفنتها معناها وحيو مالك بألوان شيخ عبد الله بن دينار أيها الحكوة وروني يا سليمان بن يصار إيه إيه مرقة عروة عن عائشة أم الموينين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بحوري يحرم من غضاعة النقمدة وحرامية لما شيء يحرم حرام ليا من الولادتي يعني يحرم حرام كل نقنية من غضاعة النقمدة حقيدة ما شيء يحرم حرام كل نقنية من الولادتي النصفية لما وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحام بن النوفل أنه قال وحولي أخبرني عروة بن زيود بأيوره عن عائشته ومن المؤمنين عن جدام مكودي بنتي وهب الأسدية أنها أخبرتها وأيوره أنت أنا أصمع عندنا مقاشر رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت وحاضني أن أمهينا أنها ان عن غيلة غيلة حتى ذكروا لان خصوصي ان رضوم الهرهم اي وفارس الهر ذلك من السماء فلا يضروا اولادهم اولادهم اين ديبين يعني قال مالك حره والغيله أن يوصل غجل من قومه والجماع او راته اسلام تيسا والحال اشيه يدنا ترغوا انه جليسوا ايوا المحن جليسوا لجماعه مرخاص يعني دوارهم جحله نخيل الجويه ابو ثه دور خمر خاص حوياان marka ay masalan marka ay xugo wax nuujinayaan iyo urku marka oo marka taagan yahay masalan bisha hore iyo ama labada bilooda hodo iyo xaraam ay ka tahay marka soo wuxuu ridib badan aad iyo kala u naysaa inta uu kusoo gooray oo waliba sana u dhibay oo urkadu noo cusub yaato ilmuu nujineysa oo milmeedii halmansiilay oo gabadha wax ula hadlay uu aya min yadi si dib markaa markaas waxba kasii dumin sida ma bakaan min xalfiha saarat bi shiq laa wa shiqt am wabi shiq wabi shiqha akhra tahti lum yahwli waxa kasii dambeey markaas waxu wii marku gadaashayda ka ooyo dhagaxay u leey ximbir dhinay ka laana barkadi أين سعرنا يا مرخي أصحاوه يا واسدة عن, عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزمي عن عمر بن عبدالغحمن عن عائشة تزوجيني ونبي صلى الله عليه وسلم قال حيث كان في وزينا من القرآن قرآن قبحة لسودية وحكمنا عشر غضاعات التونقم معلومات وليقاننا يحرمنا وحرامنا ثم نصيخنا وعلنا سقف بقمس معلومات فتوفي رسول الله وعلى الله سيصلنا و هو يسونا مما كيف وكمده يقرأ الله أخري الله فل مرخ القران كان لا اخريا وهنا مما يقرا معناه القران كنبي صلى الله عليه وسلم يقرا خمس رضعات معلومات لا اخريا اي مرخا دنسي اي له مرخاس مرخا القران هذا خمس لو رضعات معلومات يحرمنا ما كذلتا كما جلتو حديثة ساعدلتين إشكارات فربضان بكسعوري أنهم لا يزالوا أن يختلفوا فيه كما يزولون أن يكون خلافان لكن قولك أرهني وحاويا وحكوّر دعوال آخرين عن حكم كذا يضع الله قوت رغمه أو حكم أهل القرآن لو أعمل لو... سيئة أيها النبي قلت أنت صلى الله عليه وسلم لكن تلاوهان ما هيد أي هي حكم أهم يهيد قال يحيى وحوري يا كفيري قال مالي وحوري وليس سماهني على هذا حديث كنت دوش يسأل عمل عمل فلكم ماهني سمعتك حديث كان عمل فلكم ماهني الصواب طوء محاول عمل فلي بلي قرآن كي كمي ذيهم بيتر قرآن كين كمين ماهو بتاغي يا مرخ هكاس من مالي تاغي يا واي اللهم استعاموا عليه تمام مرخ رحم مالي رحمه الله تعالى وحليه مسألة مرخ ما دامه وقرآن كي كمي ذيها يتري قرآن كم ka soo leeyey marqab waxaan marqadan insha Allahu ta'ala id ka tabaynaa mas'alada umar khaasay rabaa khilaafka ku jira ee madaahintisa yen wax ka tabaynaa insha Allahu ta'ala rabaa marqab waxa weeyeen qaddar ka xarigmay horta walaas wa haya qaddar ta xarigmay insaan la aqmarko ilmoo inuu ayood saarimku imanayaa wa mas'al إلى أن قليل هو كثير ويحر أصواء في التحريم وحي كنت قيل مرقى صحويا انت سير انت سبرا إلى الكسيميهين تحريمك إلى الكسيميهين أي كنت قيل مرقى وهو مرضي عن علي بن عبي طالب وابن عباس من الصحابة وهو قول سعيد مصيب الحصر البصري والزهري وغتاتة والأوزاع والثوري وهو منه مالك رحمه الله تعالى ما الخواكن كول اوليسه وحاويان وليس العمل او على هذا العمل ثم يامرخ او فكن حديثك دوشيس ما صدقتو قضا قليل هو كثير يحرمه قضا الشلشنيو وخم لو ايغمايو halka sumar wanya markha ina ummaariq ba qasila qabrahumullah ta'ala abu hanifa intaasa sida ku tagi hujjada ay dalil shadeena waxaa way milaha subhanahu wa ta'ala tahrimka kaliy wuxu ku xiday bismi تحريم كن وحكو حريك ليه باسم الغضاع وحكو حريك ليه رضاعي اللوغم مرقاس وحيران القرآن كن وإطلاق الغضاع عن بينهم او الهي وحوري سبحانه وتعالى وأمهاتكم من الله أرضاعناكم هو يوين نوجي كي إذن نوجيه بس نوجيه القرآن كن وشيغي لكن تحديدات كن أدلس وعروه يسيلي يقيت كن هل كن يبينه أي إلهي القرآن كن وحكو قيدي بإلهي وها الله الص عليه قللا قاس مرك سات الكج حيد مخص حوييا وحنا وجد اسمها وجد حكمها اسم حكم مع بين مرك صرف بعضاح اسمجيس ييبده حكم ج لما شويا الله سادت القريل وكثيره الصواوم في التحريم بيندهها قلباس م قنا وح الكتج ما ييسسلام معهاي تحريمكم مركص حوييا؟ لا يثبت بأقل من ثلاث رضعات صدح من الوقت موحكير قمص ونعني الصدح من الوقت مي يوحي كفرن أيوك صدح نعني يا أبي إلهي وهو قول أبي, أبي ثور ومن منذ المشافعية والداود الذاهري قلت أساسي إلهي قلت أولا وحيد للشريع المركة حديثة في صيح المسلم نبقى رسول الله عليه وسلم لا تحرغم المسطاني ولا تحرق بالمصطو والمسطتان حدد انه مو... هلك مو... مو... نوغمه يا لبده نوغمه بدنا نحرقهم لا تحرقن المسطتان اول حالات حرر المنصط والمصطان حديث يا مرقه هو حين الحديث حديث مفهومك لا يقادنياه ويهي انما اكثر من المصطين يحرض لولا موسى شوي خبدن انو يحرضم يا لا فهميابا الى ما دامو حل يلوا تونه النبي صلى الله عليه وسلم لولا صدخ يوي خبدن اي يحرميان ايا لا يقادنياه الى حين غلطاسنا ويه الله موسى عليه السلام وحقا أولئك يضعنا قلبها سؤال قلب اللبات إه قلب الصدحات يضعنا إيقا قلب الصدحان وحيراهين وحيراه الغضاء عمرها سحويا شن لا يثبت بأقل من خمس الغضاعات شن موحي كير مصنان إله وهو قول عبد الله بن سعود وعبد الله بن الزبير وعطابنا من الغضاح وقال اسم وهو مذهب ائمه مذهب الائمه الشافعي وأحمد وابن حزمي سلا نعمله سنه كتغيوي قال لنا حديث في صحيح مسلم حتى انه مره انه ايده الشنينه كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرقنا ثم نصخنا ثم نصخنا بخمس رضعات مع وحوي يحرقنا الى اخر الحديث حديث, حديث كاس كتغيوي نقلدني waye hadaba qolada markay halkaan mariye markaa subax weeyaan hadii ka sahlana isla ka waran markaa oo waxay ku tageen shan muumoo ayaa shardi yiraahdeen markaa saadigtii markaa subax weeyaan qisada sahlanna waaqiyada ku diltabay yiraahdeen afa arba'ihi khamsa rudaati shan muumoo oo jibaal ugu hile qolad sidii aygu marka saxawayay maye sadex iyo wixii ka badan qolad tii shan lug mooyee wixii ka xubsanayay sadexda qawn ayaa ku jira qadar xun ku ay ku hadalayno wayo hadaba mahar ragajh fiidhi mas'alaha al-sawab ragajh hawaya khams rabaat iyo shan lug mooyee wixii ka yaro حديثه في صحيح مسلم قالوا ما لا تحرم المصط والمستطاني اي راهن مرخصا وحيان حديثه محامر مرخصا وحيان لا تجوابيا وحين اهاهن قولها مرخصا وحلوي مرخص يعني حديثك اذنك وحدلشتي هو مفهوم قال يقول انا و احنا دلشنه وا منطوق منطوق المفهوم يله منطوق على الغزاه حدي في باب الفقه متنتك قرنتها وهي هكذا سألنا بريدنا قلبس ويسكقق الياغنا الله نسعه عليه الثنان قلبه القهر دي سيدي قولك قوله يريقه مرقه قليله وكثيره الصواء ونحلقه الجواب إياهنا مرقه سبحانه ويهان حديثه كمهد لياه ومرقه رضاعه وأننا قيد بها صار الله قف كبيره كان لياه فهنا بريدنا مرقه سبحانه حقا يهانا بس الله بس ألب الله منها كهلا الله إرغضه حيث هاي مرقه سبحانه ويهان قدرك ahadiin maxalan oo kusoo xasilayo nuugmadu waxa laga wadaa ilmuhu inta aan la ismar qulnahaaska muusado ayaa xabad la tirnaaya intaan leeg ma marqo hal murmoosado kuuba laga soo qaadi hadana hadu siidaayo waxuu eegaha oo hadana kusoo noqdo laba laga soo qaadi mise waa inuu xquc siidaayo ka dalgo midan gaar ah لشيء اخر او من تشاغل الى الغير شيء لو اسكو مشغولي او اشياء لو اسكو مشغولي مارخاس تا واخ ما ديببالي او انتو سيي بدايادو واخيار اييغو حدن ku so noqdo ta واخ laba xisa hal u baa laga sawada qadaya laba lagama soo qaadayo rabi'at ibn abd alrahman eh waxa lagu wadi markaas waxa wayan madhabu eh ايو مرخاس ايلا قور فهم مرخاس سالادايدا وصلات الرمانه ان وخه لوو خساامين ان حديه او دغاو اسو او كو دخجيره اي, مس... أي الله تعالى في كتاب زاد الوعاد ايو صلى الله عليه الله تعالى الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى استلم صلى الله عليه ساسه كتغي لسه عيده مرخاس خا ويهان كوولان حدينته ناس ان اسو نوغينته وكانت أفكا كسار تيري كنك لا أقلسو بل كورني هذا نطائي هذا وحال الالحة أما إذا نقلت المرضعة من ثديم إلى ثديم آخرة بل كورني هذا مرقاس أما هو مرقاس كمسغولة يبقوا يماداد يا مرقاس إذا وحالينا فالصحيح أن هذه الغضعة وحال لكمكالية مرقاس لمن نقل لكم أسوأ قاضيه حالك أوري اللي بدأ مش رحقها يغطو سير غاجة حواسدة hadii halnaas ka soo noqday kala geyso hal waxba lahayn laga soo qaadaya haddii waxa filadaya kaliya waa inuu dhiskii uga dhargo oo inta uu hadda ka dhalgay uu muddo joogeyadii laakiin mar kali la siiyanaaska muddo haddana joogaya haddana mar kale u baahan Soomaa waa sidaa weeye noqota misalada saddexadaa fiirineyna dadku ku wa ma kana fil hawliri oo faqat wuxuu la wasar iyo wuxuu koosay yaa madabka labaad wuxuu ku tagayna wa marka suuxa waya wuxuu yaraan u baa la fiirnaayaa laba sano lagu xaddidi ma yeelay samantona madabka staxad wuxuu qaba waa haram iyada rqaadu قال الله أفرادنا لا يكون محرقا إلا ما كان في الصغري إلا إذا كانت دعا إليه الحاجة تفصيل بالقليل وحيدا فوقت يرادتها الله إغياء ملك ورضاعه وحرميه لكن هذه المهن ملكة او اللهم صلى الله عليه وسلم كان لديه داني قوة عطي و سيدا قصة سهلة و كان لديه داني اي كتبت لم تأسى مرقه لفيرون بإدهان ويؤبان لاناني سابدهم قول كهرية اكتبت المرقه اعران أي ايه والبصن ايه حكوس ايه الامام أي امام احمد ايه صاحبة ابي حنيفة و ايه ابو يوسف ايه محمد حسن الشيباني ايه سيدا اكتب المرقه و كذلك عبد الله من ع اي عبد الله المسعود ابي حريراصه الله بن عباس عبد الله بن عمرو بن معاص شعبي اي مرقس سفيان الثوري اسحاق بن ابراهيم الغاهويه ابن المنذر قد اصاص صدا قبل مرخى. وحين الدليل الشريع أر الكاس إلهي هذا الكريم سبحانه وتعالى ويلو والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لما السلام الله أيه إلهي كوحدده إلهي سبحانه وتعالى من قد ييده كوحدده أحد وحكرة كنتين بينهم وحاذ ودين الله إن الحكم كغدب تكتم بينهم فسنبع إمهي سوى الله معقبا لحكمه وهو أسرع الحاسبين وإيان لا يسألوا عما يفعلون وهم يسألون فأنا حقا هي لقيادنا wixii ilaahay marka taas u wasa sidaa ilaahay marka fajeecada tamamir qadaa hawliil fajeecada tamamir qadaa hawliil marka ilaahay subhanahu wa ta'ala marka xukun qaysada dad ilaahay marka xukun kale marka ma imanay meeshaas ilaahay marka hadiska orodaya iyo hadis kale lugmada waagaajada marka haddu oday weylide islaantii sanaseeda u jeedido heeyon riyagaajato oran intaas ka saarwayso xataa oo uga dhiiqaanba ila ibn farsawana haa soo dhistay soo dhistay way qaniin mahe wa way allahum saanaas mudakhala afirubaya afkan إلى حديث الإمام الطارقطي أوصى صار بإسناد الصحيح ما هو كسواري أن عبد الله بن عباس مرفوع لا رضاعه إلا ما كان في الحولين حديثك يا حديثك في سنن أبي داود من حديث عبد الله المسعود يمرفوعا لا يحرغم من القضاء إلا ما أنبت اللحمة وأنشز العظم ويحيلو كبغليات موياً أما دائلا فهد كي حيث يحالف نواية 30 سيحاول يحيلو كبغليات حيث يحيلو كبغليات موياً حاولي أن أفكار موياً 30 سيحاول مربوات تكون قمت واي انسى على بالها مستنينه في الصواليد دابا شنو مربوطات متغنين الصواليد دابا واي اللهم استعن شار ضالت ولا سوجل براني سوقنا هذا تاسع كامل المرقه وحينن ولاد غضاء لكبير الانب وحوايان الانفس في العظم من وين نضح نوغنا ديال فيس خوماات كان يبيرا حق اول قلوه اسيك قلوه هاد ادلوه qolalala badi wa qolada siiri marka subax weeyaan iyagu waxaani geliisheen anagu marka subax weeyaan wixii yaraan oo laakiin waqti weyn anagu qiiyin baynaheen waa xaasaskii nabiga oo dhan aayshagu yaan sawraahi qadi hagaasay maray wa inuu yaraa habaynaheen laakiin da umba lagu qiiyin baynaa yaraan umba loo ilmiiray ama loo sanan ma waxa ma faran noqdi baynaa ruwaaya ta qolada waxay ku في xadiiska fiisay xubsan bay dalaysheen oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wadi in mar gadaa'a min almajjaa'a mar ka gaajadu yilaahin gaajadu marka lama sara khaas kumaayd muusa wasadax jir oo aan ku gaajabixii law afaqdul isagoo ah waka halkaas in barileen qoladana xadiiskaas marka saxaway oo waxay ilaahin aya marka saxawaya hadisku waa xabiib ayaa baa jira halkaasii muriyeen qolada marka saxawaya igu naay walla kala qaadi qof min kus taxad ma muujina wa qolada saniyadu ila ka way iyo kayir wa isku mid uu qol waa asiyagu markaas waa taayifa salaf kumila salaaysho kale iyo ali oo kale urwa oo kale adaa oo kale laysa musaadi daawud al-dhahir ibn hazmi wuliba tarifi kitabih al-muhalla ayu aisha na الله anha wa arbaaha wa akii hadda marri in qofkii ay qofkii marka doono inuu qofkii jiliyo soo galo waxa kuleysanayay inuu jiso ma halka yabanayrik wa yihi Allahu sallahu alayhi wa sallam ee qolada markaas waxaan wayna halkaas ay ku tageen waxa yiraahaan qurkaas ka waynaftisa iyo kayeri wa isku mid bay qoladan marka sax weeyaan iyaguna afraadi waan madab ku oranaya qofkii dare ay ku khallafto inuu jinkaraa ka weey markaa wax rumeyay waa qoladan marka sax weeyaan ee Allahu subhanahu wa ta'ala ay sidaa ku tagee marka oo midabtarno qayimna al-juziyna fi kitabihi zadu al-mi'ad fi hadi khair al-ibad wa sawab argaajihna waxa wayan wixii laba sano iyo wixii kooseya islaamalkana waxa wayan xadiiska sahla ee saalim ayuu jiseen waxa ka jawaabeena wa khaas wan waaqicad sulcayn laa tadulla calum balena cid gadi xisoor gadi xannay marka horta waxaad naasiida hadeeda aanalahayn oo u banan tahay nasayna isku moosado isku banan tahay aanalahayn hadii aan aayleedahay ka warad ya aanadaay la wayada ka sheekaysha aanaha haddiilay dhahay حرام كمان نقوينس على قول راجح سبب كنوا حويا ديوانن وينر ماها انهن يران ما اسو قيد لسه ما شرط اذا مر كما كن واذا فوقده شرطو فديل مشروعو لكن واسق جانبه ها يا السلامه عليه دي نغوا واسق جانبه مره وخان دي لها ايلكا كدبين معنا سدا mid dhakaran dad aan anthology jidoway guriba balxay ciyaalka ku duulay ayad waxa allah kusii bismillee soo xun guruxumada iska daa oo ka yaa maxa mas'alada iyadana maraajicdeeda wax kamid ayu tilmaanno al-muhalla ibnu hazm aad ka shaqayayso la keed جلو كتبنات صف حضر صغال أيات كهل إن شاء الله تعالى وإزاد المعاد في هذه خير العباد إن شاء الله نقيم رحمه الله تعالى المجموع في شرح المهذب أيات كهل الإصناء والمرقى كفير القرطة aqalka fiilanka taa bidaayada tulmisid iyo nahaayada mughtasil ibn urayun ibn rughsti al-qurqubi al-maliki majallad al-wasf hada 408 iyo 18 deed iyad ka fiilanka gbtaa waxa ka weeye taa mas'aaleyal jumuur majallad al-wasf hada 208 iyo 18 al-hawl fatawa al-hawl ba wardu islanayahay hawl kabiir majalladaysra waxa ka weeye وحتخيرك تا ان شاء الله و تعالى من اللوطار الامام السوكان رحمه الله تعالى وحتخيرك القطا كتابك سيرف القصصنها لو يقانه ايو كتابك لو فضل بدن انتهيو كتابك لو ان شاء الله تعالى تيسير العلوم كم باقي من مرقاس ايو كتابكم لو يقانه استن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله الله السعان ميلاها وحن فليا جسكة سغالية طمان موهام صفحة ميلها مرقى صحاويان بقليو سغالية طمان تقريبا وحد ثيري كتاب مرقى صحاويان المرخص والفقهي الشيخ صالح الفوزان السيل الجرغار المتدفق على حضايق للزهر الإمام الشوكان الرحيم الله تعالى شرح صحيح نسل الإمام النووي رحيم الله تعالى وما إلى ذلك من المراجع واي واسكا سعالة برخاف سأل الله سلوقا عنت فلا عرفت المال شنو نقول ها كتاب البيوع خال كان المؤلف رحمه الله تعالى وكا ليا بيوع دي ليا كتاب البيوع بيوع دي رحمه الله تعالى مشن كوبس ان دوناي شاء الله البيوع مركا جمع بيع وينيان ورج الجمع يا شيخ ويا بيوع كجمعيه والاختلاف انواعه اواعديس انا وحويان كل كل دغان ما دام انواعديس اي كل دغان تاي ايو شيخ رحمه الله تعالى مرخه جمعيوب بيوع كجمعيه هذا بيع وحال يداها نقل الشيء إلى غيره بالثمن والشراء اي لا يداها مرخه حقا نوقدا عربيه مرخه اصل كده مرخه ساسا ليداها مرخه بيع على المرخة صحوية وحيدة إصلاحة ومبادلة الشيء بالشيء على وجه التراضي وحليلا هو الشيء الذي يبدله يظهر لأنه يسكيه المرخة وحبروضي أخي النبي الضاقتانا ما يحرون قصوه معين باب ما جاو حيكو بابي في بيع العرباني بيع عربونتا عربونتا صمت غانية عربونتا وحيدة على المرخة صحوية wa marka saxan wayaan qofkii wax iifsanayay inuu shay lacagasi bixiyo kadibna marka shayiga lacagta uu siibixinayo hadii uu wixii iifsado in lagu darayo hisaabta lacagta lagu darayo waxaan iifsanayo hadii kala nabay ca iska marka inagu sideeyno arbunta u bixinaa waxa weeyaan arbun bixin waxa la leeyahay marka saxan wayaan hadii am ilib sadanna demurqa waxaanu ku dareynaa xisaabta hadii kannaada iskale soo sama san sano ayaan nagu aruntan noqon saa kulli khilaafawto bisalalka ku jira arimaha bad khaas waxa wayan eh waxnaayda ah mar qas waxa waya al imam ما يعلى العمر ماي عبد الله غدي هذه السقه ومالد صافي اصحاب الروي وابط البيداء اضله العمر ايو, ايو. ايو. وحيدهم مرقه سحاويان وان سحيا بايدهم احمد الحنبلي حديثه كسو مرقه سحاوي يكو ساردينه هيغاز عن بيع العربوني حديثه مرقه سحاوي ومقد عبد الله يا ومن بلاغاتهم مالك نويري مرقه وافقد عميري الله سبحانه وتعالى مرخا الخلاف فدان ايا كوجيره مرخا يدا ها مرخا بيع العربون بيع عربونت الى مرخا سخوا ويان خلافكاسا لكن مساله سيده غاجحه وحويا قول ولا لو خوليه هدان يفسده و خدان يفسدنا ها ربع وما لاحظنا عارف حافظه شويه مرخه واخويا قديع وشيء ايسد نواصله ودمرخه حسابته فدرينا حديق كلوه مره سخويا يفسننا ده تاسه صح لكنه ديك لو اديك اسكلوه بادل وينيا ويو وا خولان بدون حق وحدثني يحيى عن مالك عن الثقه عنده من الثقه اتي سوكو ابو كووري كان مرخي بن عبد البر رحمه الله تعالى وحليه تكلم الناس في الثقه هنا والا اشبه انه بانه ازهري وحويا ولا سوخيا بالاكني سدا او كان شبدان ثقته مشهده يا ازهري ويلي مرقه في تبغيثا استنكار قال و هو كشغر رحمه الله تعالى مجلد كتابه الصح و هو كشغر مرقه 1990 ويحكو الشعيب رحمه الله تعالى إنه إبن الله يعينه جيدا ثقاد وشيقه سأصل الشعيق مرقص أبو عنه ثقة عدة وستسعب عبره شعيب عنه عن جده ويهي أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحدي له عن بيع العربوني عن بيع العرباني بيع عربونتها مرقص أبو داودي ابن ماجه وصصري إباو مالك مرقص قال مالك رحمه الله تعالى آه.. فهو عليهم الله رحمه الله تعالى و ذلك ارى سنى فيما نرى و ذلك ارى سنى عنا أمراين إنه والله اعلم الله بقرنيه أن يشتري الغجل من كوينه يبسده الضوامن بلق ليها عردا وما شهد لها الضوامن مفتن لقائده هنا أن يشتري الغجل من كوينه يبسده العبد الضوام يبسده أو الوليدة الضوام سوى يبسده او أو يتكارى الدابة دابة وصوك ريسه ثم يقوله كله للذي يشترى منه كسو يمسدي أو تكارى منه كسوك ريسي أعطيه كوانكسيني دينار دينار مانكسيني أو دلها من دلها مانكسيني او أكثر من ذلك يتعين كفضا مانكسين أو أقل من كيروات صالوني على أني أقول لكن إذا أخذت سلعة ألا أفتها الضانقاته أو ركبته أم أو أمسه ركبته مرغاس حوية أنفوله ما takarayt minku hanka sokreysay fa alladii ka aadiyitku هو من huwa min min samana silcatee alaawtii laagteedu kamidiyay ah oo min kuraayda dabeeti daabada kureysgeeda kamidiyay way insarato iyada aan ka tago ibtiyaaca silcatee alaawtii ee sugeeda oo kuraa daabatee daabada kureysgeeda fanaaqii ciqawii hanka qosiyo la ka adigu ayuu ku suqday badhin waana way markaa halka barashay quluuxu ruuxu Allahu ta'ala wuxuu leeyahay arin kaas markaa wuxuu wuxuu ku fasirayaa yaacna markaaas waxa weeyaan bay'u al'arbuunti wuxuu leeyahay sanan anagu maleen ilaaha ba garan ee rasuulu saallahu calayhi wasallam wuxuu ka wada Allahu a'lam ilaaha ba garan laakin ba haddan alaabti i iibsado ama marka sax waxa weeyaan guriga aan ka dayso ama adoon ka anga iibsado deen marka lacagtu uu kamid yahay hadii kalana adiga iskale waa taas weeye macnaha marka taas u xilay marka sax wax weeyaan waa baatil الله moodabuleeyahay وهو يريد بيعًا باطن عند الفقهاء وهي الشرط يغر يكلس واكو سر مرقه ان واحد با بني مساله يذاب لا واحد بني رحم الله تعالى لا شي قلمه والشوكان وحيري حديثنا هو كنتسنا حديث على تحريم البيع على تحريم البيع مع العربان مرخه جماهير العلم وحقيقه مرخه حرام يا بيعس يروحوا باكو خلاف سن ملخصا ما وشكم ما ذهب اليه الجمهور سذهبوا انا واس الجمهور توتين لان حديث عمرو من عروقين والدويب بكصاوداي يقوي بعضها بعضا ويري مرقوا تاس ويا بلكسوو هدا قال ما يح الرحم الله تعالى والأمر مر عندنا اج تدة أنه لا بأس بعد تصونبع بتاع العد الضول الصييبصدو التاجر والوتاجة الفصح فسي حباً بعبد الضوم ووم الحبش تتكون من المده كبيرة. أو أمس من جنس الجنسي ومن الأجناس الجنس هي جنسية كماذا؟ مثلهم إصواء كلا في الفصاحة حق الفصاحة ولا في التجارة حق النعسك والنفاذ إذا قلت معرفة لا بأس بهذا أنا أحدكم الصونة أن تشتري منه إلى سوء يبس تمرقى حلك الحلقة بل اعبدين لم اظن او بل اعبد ادومه فربك الى اجل المد معلوم مليقانه اذا اختلف مرق اختلاف مرقه او فبان اختلافه اختلاف نسبه والصحه والعداد فاما اشباهه سبه بعض ذلك كبركي بعض امركه كله حتى يتقارب لا يسكن دوانيو فلا ياخذ من كذا قادنياه اثنين لبا اذن بواحده حكما إلى الى اجل المد لا غاره وين اختلف اجناسهم اجناس يجيو هو اختلاف siidaalkaas sheekh ruuxii Allahu ta'ala u sheegay waan ka soconay mas'aladu u sheegay waxa wayaan addoonka taajilka oo waliba tan fasaaxada badan oo waliba tan marqas xawaayan aadka u fiican addooma marqaamad mado ama jilsi kale uunoo ajinaasta xumxun kamida oo an isaga qodob mar mar ka halka adoon iyo door adaro kuwa hunhunna inuu isku eebsado wax diba mar mar kaas u leeyahay maraxa wuxu ku wada ma aha laba jeesoo isku mid ah leeba kala bisan kar hadii kale ribo tulfado bay noqonaysa laakiin wuxu إنه جنسي مرقه ما هو ليه هي. ما دامه إنه جنسي أحين وعلى البصنك رأيه هل أدوانه كم في عنا إلا الله أدوانه مصدح أدوانه ما أدوانه فربضانه كوه حنحنه أيها سميه من بوليه خلقها سمع روية اللهم سلام عليكم لكنه هو ليه هي. حدي أدوانه مرقه سحاوه أدوانه أدوانه أكاده ولو جنسي يدوانه أسخلافانه وحاوه يهي مرقه max bananaa ugu leeyahay hal laba in mar ka soo waayaan laba mar ka soo waayaan in mar ka lagu soo qaad laba hal xabbo ilaa laba ku iibiso max bananaa uu اه الامر امر عندنا نغاسهده انه لا باث دباتكمسونه ان بي ان يفتع العبده الضامن الصويجسد حتى جلوه تاجرا الفصيحه فسيحدد بلا عبد الضومه وميل حبشه يكون من مده كمده او اماس من جنسه اه او اماس من جنس المقدس وميل جناسي جزيره كمده ليس مثله اسوا كلان احمرقه في الفصاحه حق الفصاحه ولا في التجاره هي حق جالاسه والنفاذية حقه فرينتا يو المعرفة يا قونتا ولا بأس رباطك مصري بهذا أرنقاس أن تشتري منه إن الكوية ستمرق العبد على الظن بالعبدين لبعض الظن واي أن تشتري إن الكوية أن يشتري كل صوي يبسنه منه أي من هذا النوع العالي والنوع الصريعي الغالي, الغالي, الغالي غالي رباطنا من هو أنه عصر صرائفه في عن معنى العبد الضام أو بلا عبدالن الله الضام أو بلا عبدالن الله الضام أو بلا عبدالن الله الضام إلا أجل المدن الله الضام معلوم إنه يقال له إذا اختلف مرخي الصلافان وفبهان اختلافه وليباتنا استخلاف سيهيرو اسكوا الجنسين هم عداته فإن أشباه هذا شبه بعض ذلك كابر كي بعض من مركك حتى يتقارب إلا يسكوا لوانيان فلا يأخذ من قادن له منه حقي سيثنين cala yaa xoodo marxa maq qadanayo oo kuma soo iibsan karo markaas minuhu nooca isku dhadow xagiisa bi ismeena labow adoon bi waahid hal mid qaliya ila ajjal muddo gaaro way raqta قال ماليوحي رحمه الله تعالى ولا بأس ربات المنه بأن تبيعينات إيبسه ما شيء اشتريت سويبستي ومن ذلك كاكمدة قبل أن تصو فيه أنت اوصل أوصني كهر وإذا امتقدت ثمنه لعك تيسى قالته من غير صاحبه صاحب كيسى غير خناتك قادته الذي كاصو اشتريته سويبستي من حقه markaas waxa qorriin waxa uu ilaahay u xulaya hab is'aaladana yiraahdo kan mas'aladan wuxulaya marka sax wax weeyaan ee haddi asuu ibsato marka aad doon ama alaab kale asuu ibsato alaabtaas marka sax wax weeyaan lacagtiisa dad marbuuday laakiin qofkii ay kullkhor adiga ka aibiye uu aad dib uga iib bulayay oo sheekada hadiiftiisa la oran Nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu nahay aan badci dhaami qabla ay qabdo inu gashinka iibiyo isagoo meeshii ka qaadan wuxuu leeyahay sheekh rahimahu taala taasi markaa subhanu wiyan wuxuu taasi xuleeyay marka أما مرقة أصحوليها هي ألعابتهم كاله هي وحيالهم كاله ويبنانتها هي مرقة نوائيها اللهم سعى وعليتنا قال مالي وحوري لا بأس لبعث ماليه لا بأس لبعث ماليه بعم طبيعي الذي يسمى اشتريته وحاصة ويجبته من ذلك كاكملها قبل أن تستوفيه أنت على أرسل المرقة إذاً تقلت ثمنه لعكسة المرقة القادة المرقة أنت على أرسل المرقة القادة المرقة إذاً qablan ta soo fiir inta dadka aan kor mar khas ha marka halka intaanu daafin mas'aladan hadiisku wuxuu xumagaabay da'aan uugtahay oo hadiiska bukhari ga nabigu saxsan uu xumagaabay bacaanka ira la i bilkirin isagooda مالكي يصصيق لك سأدلت يضحولي يوحيى لها كلا أورمان أظن أولي قادم ودي بيك الطابرية هكذا سمرنا إياه ماذا فهمي؟ كسو عمرك من غير الساحب الساحب كسو غيرك الذي ساحب كسو يشريت والكسو يشريتين منه حق يسا وهي اللهم صعب وعليه تلاله قال مالكي يحييي لا ينبغي ما ببناره مهبوره ay yustafnaa illa qasoor geyba markas janinum ilma marq janino urxu kujina fi badni ummi hooyada caloshayda kujira ida bii cabdki hooyada la iibiyo la annaa dhalka kaasii gharar wa kadawayan ya dagitaan la yidra lama ogo adakaru أذكره ما اللبه هو يساقه ألوثا مصوى واحدة أحصن ممثوى ناقسمه الغبيح مصوى ملحن أو ناقص ما ناقص ما أو طعام مصوى مصوى مصوى أو حي ممثوى مصوى مصوى وذلك كاسنا يضع من ثمنها وذلك كاسنا مرخا صحويا يضع حد الجنة يا مرخا من ثمنها لا عكس إذا مرخا يعني هذه ميديها موحوية دويحة نقصامية معنى لكنه يسكى عده هم في ليه واضح صمح ويسكى عده واضح ويهام ومرقه صحيح ويهام يعني وحوليه هاي الضوان ها الدين لئيبين ايو الضوان تايل مهاء lamasoo istiinoon karar mana banaana wiley qoladii ma yabuuleeyaa marka saxawayaan ilmaha aroosha ku jira isaga mooyaan iyadan ka iibiye lama dhigi karo oo isagina gooli looma saari karo iyada iyo gooli looma saari karo laakiin taabi taabi iyo matubay isway hiino de abonsani way ka qiimo balantahay adoontaan uur kalahayn يضبط طبعا ما لا يضبطه استغلالا بل انها هو ما لا يضبطه استغلالا ها وحال كل الطابع لا يفرض بالحقبيه مرخه في المرخه اللهم صل وعذ ذلك سن يضع بالسمنه لا اجد مرخه هوس ديهيا ونقصامنيا قال ما لي وحي رحيم الله تعالى في الرجل من كان يبطاع العبداء الضوغي في سنة منخى أو الوليدة أماضون بمئة دينار بقل دينار في سنة إلى أجل مدنة لغيره ثم يندموح قوم المرية البايع بايعي فيسأل المبطاعة في وحيي في سنة مشترك أبوه الدينية أن يقيله أن أصل علي بعشرة دينار و اي يدفع او دي ملي حقيسه نقدا نقض يها او ديبو او الى اجل لمده كلمه ويمحو عنه كتلتو ال 100 بقل كل دينار بقل كل التي تحصله حسب سناتك طالما عليك وحولي لا باص ديباتو كونسونو بذلك الغصب وان الدماء المقطاع وان الدماء حطوق وموضه المقطاع كي وحيبسدي او فساله ويديو البايع ضايعي وحكيبي اي يقيله ينسعو او العبده او العبد يا ما دونكي زياديو 10 دولارات من دينار نقضن او نقضيو حد هو او الى جل غدو عبد كفغ ميل اجل اديشي المدلي التي مدده الذي اجل كاسو اشترى اليه و كسو ييصل مارخ عبد دونك او وليدا او ولند ذلك كاسي لا ينبغي ما بونو وانما كره ذلك اركانونعي لانه البائع قوس بائعه كانه واحد مودا باع من الكيبي 100 دينار نقل دينار وله يسو اسنعت الى سنه سنه لا قبل أن تحل انتن حللو بي ها الى سنه مرخص سنه لا غاره حل سنه لا قبل أن تحل انتن الصند سوور بجارية قاعدة انتين صندوا صودين وبعشرة دلانيرة ايه تماندي النار نقدا ونقضيها او الى اجن المدأة ابعد المرقص حاويان كف من الصندة سندوا فدخل في ذلك ارقى وحصور احقلي بيعود ذهب بالذهب ذهب ذهب ان نقوي بيو الى اجن المدأة قاعدة فسنده وحارام وآيه اللهم صلى عليه وسلم مسألوني دكوء اتكاري بلان تحليلنا فيه المرقص بكترارعية mas'alo waxa weeyaan nimku adonbu soo yibsaday ama adonbu soo yibsaday wuxuu ku yibsaday markaas xawiyan boqol diinar markaas waxuu wuxuu 100 boqol ka diinar sanaddeega soo baa ciiba qowmado wuxuu wuxuu lacag yaraa iyo waxa uu kaydarsantay iyo wada dheero la qabtay saasiga marka kaddib maraxaas bay uu kala iisoo cilmiir qas 100 diinar baan ku siinay inuu soo celiyo xiina 100 diinar baan ku ciliyay ba oo mar xannigii amar qas ama badda amar qas oo bay uu mar qaba bayci uu ka u soo liyo marka mushteriga uu ka saamuxo 100 boqolkii صدح markii lagaasi oo او tan waxa tii lix bilood ba ku keenaya ninkii markaas oo yar qoomo oo xiisiri wallahi faa'ido kuma jirto wixii xiri uu ku yeero wuxuu yiri walaalow markaa saddaxdiiyukun 200 lawaan suu cil liya ana baa iska kaasiinayaa mool uun isuu cilii waan ka cafi wuu ku kaasu gudaya mool keenay si tamo man khawa bay' mustanfa sadiqtu wahdiba balawidima marig rahimu allah subhanahu ta'ala taas waa baaycu haduu qoomo modo muftariigu wada la qoomo noo fiil muftariigu wada la qoomo moday sooora labaad ayaa isna wuxuu u bay'i ayuu baayici ayu mar kha 10 dinar ayuu si mar kha soo naqdiya ama muddo laga gaabay ah oo laakiin mudan iyo hodo ka fog oo halkan ku soo yimid adoonka waa yahay ama doonso mar khaas wuxuu leeyahay maari dhin walahu ta'ala mas'alada ma banaano fiiri mas'aluhu waxa weeyeen min kan hadda baayica ah أما addaan ka arkaye ibisay marka waxa sameysa hooyo la noqo waxaan ku siinaya marka sax weeyaan lacagtiina markaas 10 dinar oo naqdiya ah marka sax weeyaan waa ila markaas aan ku soo dalto warqad ama muddo marka sax arustu ma u asa mabanaana bulayahay soob kale wuxuu ku cileeyay markaas waa bay'u dhahabi bi dhahab u labidhiyay oo midan la magacaabay markaas weeyaa oo bimaana qofki mustal yahay lacag buu siiyadinaya lacagta laakiin uu ziyadinayo bay'u باير عمر خل عكتها وقالنا أيه باطل البل عكتها سنة قنيسة والعقب الناني سأصوى قال امرؤ بحول الله باس بذلك ارغب واحده بكم اصغنا واذا وين نديم هذ القوم موظ المطاع في مرقه مطاعهه وحي بسريه فاسال البايع البايع عويدي ان يقيله المرخص حك ك كديو في داريه الجوع ضلتي او العبد يا ما ضونكي ويزيده زياديو 10 دنانيره 8 دينار مرقه نقدا او نقديه او الى اجل المده من الاجل ادش اللهم الساعه المدديه التي الذي مدداسو اشترى لماذا؟ فإن ذلك قاس الله يبغي مهبر وإنما كره ذلك أن يقول أن البيع كأنه أحد مدابع منه يبمات دينار والله يسغل صنادي إذا الصنة قبل أن تحل انت إلى الصنة في مصورة بجادية قبل أن يكون وبعشرة الدلاني للتمندي للنار نقضى ونقضيها أو او إلى أجل مدو أبعدك في المئة الصنة الصندة فدخل في ذلك أرغى واحصاق لي بيعود ذهبي بذهبي ذهب ذهب اللقاء يبيه إلى أجل مدن الله يقار مرقا رواية الله مستعان قال مالي بحي الله تعالى في الغجل يبيع إبنية من الغجل كلكي إبنية الجارية قمر مرقى بمائة دينار بقول دينار الضمان الجارية تعضن بمائة دينار بقول دينار إلى أجل مدلغا قارو ثم يشتريها وكسوه بسنية بأكثر ينكفر من ذلك الثمن العقدة يذا الذي صبعه وكيب يبيه سنة إلى أبعد وحكف من ذلك الأجل الذي صبعه إليه وكيب يمرقى إن ذلك أصلاح يصلح ببالانه وتفسير ما شي تفسيره كريه وكرايس بذلك هكذا أن يبيع الرجل لك وينعيبيه أي جارية تعضن ثم يبطع وعوصي بسدو إلى أجل بدون بعد ذلك فقاله أجل بدل يهر ويبعه كله بثلاثين دينار وصند دينار إلى الشهر انقل له يقاره ثم يبطع وعوصي بسدو بستين دينار ورحن دينار إلى الصنة انقل له يقاره اويلاندس في سنوات سنمرك بركيد فصاروا ورك اويلاندس في سنوات سنمرك بركيد فصاروا وحانه يا مرخا قد عدلهي هداو سو نوقتو سلعتو علابتي سي بينه عينتيدي واضاهو صاحبو صاحبك سينا مرخا سو سيي سو 30 دينار صدن دينار الى شهر بيلو غايرو ب 60 دينار 60 دينار لو في سنه سنوات بركيد لا ينبغي ما kan la wada sala kale mas'alada kale waxa weeyaan yidna mas'aladana waxay tahay nimba wuxuu iibiye marka saxawayaan adoon adoon si weebiye boqol dinar bu si hal sano ayuuna midna muddo la qabsay mudada sana mudo marka subaxan way ka faguwayaan mudadii markoo ardu ku iibiyay markaas arrintaas ma banaana bulayay yana ka adkaas wuxuu haddii waxaan ka iibiyay maxaa weey mobile bank ka iibiyay mobile-kii aan ka iibiyay 3 كان kaasiye kadibna adigi waxaan ku iibiyay muddo aan ku adiga una iga ii biibada igana waxaan waxaan kaasiistay lixku walaaloway soomaalacayti lixku wuxuu cadh liikum dowxan ku sii dareeyso ma kadibna madkaas waxa way muddo waxan ku qabtaaday lix aa waxa uu ila tafsiir gaar ah wuxuu noqonayaa markaas yaacna nin kii markuu ee wuxuu iibiyaa adoon muddo markaa qabso marka qofkii lacagti muddu ka soo wareeyay haddana isaga ka soo iibsaday muddo marke mudadii hore ka badan oo ma tarayn lashooniga saddan dilaar ayaa markaa oo bil ah ayaa qasinaaya markaa haddana wuxuu sabay misalan wuxuu yiri hooyo waan kaybiya adoontaas adoontaana muddo uu kaybi kadibna أبوان تنسو مالت إقائيبي إسلام عليك اللحن دينار يسيسو إسلام عليك اللحوان حلصاني قسوه ياه لا تنسي مبنانو شيء قولي يا رحمه الله تعالى أما صند بركيت بها نقطة حدبا كوهلت ألابتي سوى نقطة أبوان تنسوه عكت سينا صد دينار أطير عضواتها من غريبها ما يشيكوه طمعنا اللحن صد دينار بمرقه وننكسي سينا islam lehna muddi buqas siisay sodon ba dheerad meshii ku jira islam marka waxa weeyaan xoolahiina la soo cushay marka marka xoolahiisu si soo cushadii iyo lacag dheerad u soo qaatay حرامك عمرخة صنع قني عمرخة وممنوع وانستاذ ابو حنيفة ثودي اوزاعي احمل حنبل باوص سعير مجميل اي قبع عمرخة اي امام مالك لكن الشافعي رحمه الله تعالى استوي وحو قبع الى ارطة سبنان تهيب قبع ويستوي وحو قبع ويبلان صحيح ايوسو سري حديث ايوسو حديث زيد ون ارقم 20 حديث ثاني اذا ارقم اللي وحوري اسغو واضعيف بل لفيس وا منكر بوليهي ها الله صلي عليه صلاه بلان وحجره قال مالك رحمه الله تعالى لا باس في الغجل من يبيع من الغجل لك ان يميل يا الجارية عبدون مرقاس ب 100 دينار بقل دينار مرقاس الى أجل مدن لا غاير بلقمه كفهم في ثم يشتريع وكيب يساس لو كالت مدن 6 سنوات ثم يشتريها الضنه اسا لفتي سي وا كسو يستخدم كويبي مره اخرى من ذلك الثمن لعقتا الذي لعقته الثامن قاسه باعها وقبي به السنة إلى أبعد من ذلك الأجلي مدده أنا أحكفك يعني مدده أقولك وروقه بتحسينه مدده كفك بهذه السنة لعقتين وعقلتي كفضن بهذه السنة والسلام معناه إن ذلك كأس الله يصلح مصر برضه وتفصيل ما شيء تفصيلك كره أو كرايس المرقى وتفسيره مع شيء تفسيره كريه أو كرائسه من ذلك كمينا مرقاس هو يسيق أن يبيع وإنه إيبيه الرجل لنمكو الجارية تقضى إلى أجل المدى مجموعة لأجل ثم يبطعه إسلاعي بايعه وصوي بسده أبانتي إلى أجل المدوك وصوي بسده أبعد كفك منه مدديه وكفك يبيعه وحركه منه بثلاث بثلاثين دينار وصد دينار إلى شهر بلنا لغاقاره ثم يبطعه وصوي بسنة إيا. ستين دينار يعني مرقه ورئيسه وقفه مرقه منه محوكس إسلاعي صد دينار معناه أي محوكس إسلاعي مرق لحدا دينار مرقاس إلى صنة السلام لغاقاره أو إلى نسف سنة سنة مرقا صحا ويان برك المرقا فصار وحواء هذه المرقا إرجع إليه هذا الصنغة السلعة لا بتيسي بعينها عين تيدي وعلى الله صاحبه صاحب كيسين ووسيه ثلاثين دينار صد دينار إلى شهر بالله يقعره لستين دينار لحن دينار بنكو قاطي إلى سنة سنة يقعره منذ سنة بلويان يسمعه حاول العكس وصد دينار يحن دينار يسمعه معنى أو إلى نسف mufaa asxaayay sanatin fa hada kalaaym bixin muwa baa uma jao xukun duuba bihay fi maal al mamluuki adoon ka markaa xoolisa wixii kuugu baabiyay adoon ka markaa saxaw yaa xoolahiisa sideedoo markaa saxawayaan ee maxaa lagu leeyahay zakas ama ka waajibtaa mise ka waajibto adoon ka xooliisayaa iska leh saladaas laga hadlaan isaga is kale illa kan iisnaayo adoonka inuu shardi la galo oo uu yiraaho adoonka iyo xoolahiisa labadaba ayan wada qaadanayaan inuu yiraaho muyaane ma falsku darane walaan jir maanta nag wal iska sinaya ruwaye allahumma salla alayhi wa sallam haddaba ay soo saareen bay u dheli sharaamur khaayada way arkan aan umur oo khataab balaga wadi الشريح murqaana waxa weeyaan qaba shariix ee aata yatuusi baliki shaf ishaaqna wasida ay qaban weeyaan musaladas way hadalkaan sadex qol baa ku jilto barkeenu suso amma mar khaas ah way nadoonki u iibiyo markasiidki xoolaha ayaa iska leh waxa ay leh markaa saxa wayaan ama hal xorayo ama hal iibiyo ee mar walba waxay iska leh sid kunba xoolaha iska leh ay qol yiraahaan wana sida shaafici iyo kuufiintu isaga أي taabi يهينه yihino على labada iska hadii la xoreeyay sagal qaciya hadii la iibiyo isagoo beer qaciya qol meesho toban bil qaciya qolkaasna waa qolka daawood aad dhaheri iyo abi sawruu iyo qolada saddexaadna markaa waa qolayuguna waxa yiraahdeen maxay hadii la xoreeyo xooliis isaga qaadanaya laakiin hadii la iibiyo waxa iska markaa si fiisas as kale tafsiirkaasi igeliye waana خلافك ku saleeyay sideedaba adonku halyamilik aw la yablik adonku waxbu mulkiya misma mulkiyo mas'alada laga hadlaya waa taa asalkeed weeyaa adonku waxbu mulkiya misma mulkiyo weeyaa talaaga hadlaya marka asalkeed yahay leh adonku marka saxa weeyaan hadii uu sayidkii somal u mulki siiyo uu mulki karaa ilaahay waa ilmu maalik لكن هذه الأوئيبية حلوه سيصل إلى قنية سيكي وصل إلى قنية إلا أن يشترقه المبتع إنه كان مشترقي وشترقه لقل الموئيان أبو حنيفة يشافئ في قوله الجديد وحيلا لا يملك العبده شيئا أصلا بقى. أبوك ولي وحمل ملكيك رواه حضي حتى الملك السيئو وحمل ملكيك رواه صح الآن قلت لعك تقعد كوره هلك داقية مملكيك <تصفيق> رواه وحيلا نضعون كمالكا كذلك محبا ساسك المملكي كذلك وابها باب كاسي الهي او حرفي ايه شافعي في قوله الجديد هل او امدو دل المجنة او صعود عام ولا نفلي انت ايه واي. اللهم استعامه عليه السلام عليك مرخا وحيلا المرخا مسألنا مرخا صحويا لا يملك العبده الصلاة واربعه ابن نفاتي قل الله سواءيه وشافعي في قوله الجديد يا بحريف الصلاة حيلا لا يملكه الصلاة حكا سمر اليوم يوم مرخة hadii الله iibaa fayraha waxaan oo aad doonkana iska la xoolaa leeynaa waa lil ikhtisaasi wal intifaacmi leeynaa ikhtisaasiye iyo inuu goori leeyahay iyo nafci aha oo ku intifaacaad ba laga wadaa ilaahay si loo yidaa haa kooraha markaa la sheekay laga sheekeynayo asruju lil farasi qaraa farasi حساسية لها المرقعة بلوين كسوعنا إن شاء الله وتبارك وتعالى وحدثني عن يحياء المالك النافع نبد الله بن عمر أن عمر وخطاب قالوا حيني من باعة قفك يبي عبدنا ولو هو الظون كان مالو مالو أصغنا ذي فمالو حريس للبايع باعة أصغنا ذين إلا أن يشتريطه المبطاع قفك المشتري يحو... يبسلي الظونك إنه شرطيه له ولا الظونك يحريس sida loo yahay ma weeyaan laakiin sayidka ay xooluhu ay waraayaan hadii la yibiyo marqa hadii fani waa hadii maalkeed ay u dhaleysheen adoonku inuu mulkinayo waxuu mulkinayo waakallayn ila uu maareeyo xinuu Allahu ta'ala waxa ku tagaan marka saxawayaan iyo shaafi cii qowlahiin dadiidi ina fi qowlahi qadiimi qolki saqdiimka inuu marka saxawayaan mulkinayo hadii uu sayidku mulkisiyo hadii sanu فماله مالكية لا إضافية خوضية كل عصادات فيناها إضافة صنوحة ونكفها منها بإلهين إنه مالكسية هذه هذه إضافة تملكية من إلهين شافر في قوله التديد يا أبو حنيف ربعا هذه إضافة تخصيصية انتفاعية بإلهين وإضافة مالكة في باب الاختصاص أي القشاب إلهين أي انتفاع أي هدين الأولئيه أو أي قمال مالكية واختصاص بإلهين صنوحة كمية بإلهين وايه waliga sawada hada way baa kuyuux u baahan maskaxween halkan mufril joogo bay aan iyo hawlaha moota amr ila joogo maskaxba baantay sheek wada ujeedada inta ka soo dhigaysa qaraada اللهم صل يا قبر صحافتي وحار حارسه ومديده وحاوي بلبلتها سوارتي متواصله مسعره انا سوال نهضه من دوايه اندا سوجب المعترضون قشن جمله جمله اعتراضيه وياه وورد رقم 509 حديثنا من خوض الشريف حافظه مندل الشريف صدرت ابن اقدامة الحنبري في كتابها المغني ويحكوش بمجدر كل إحدى صفحة اللهم سعى العواب قولي كم سنية الصغال ايه الحويل لا يملك العبد الشيئة عضوهم كبرغة صحاويان أصل قوحهم الملكية وبرغة إذا لم يملكه سيده سيدك سعدون الملك السيم وانا قوى كان عامة العلماء قبويري واي إذا أهل يبي يقصد النار بحيره أنه إنه ملكيك روح ندرشينا آيات القرآنك وهو الذي خلق لكم يقصد الله وكر مكتب سوى الجوال من المال بمضح لك رأخ <تصفيق> ما عليس يسوي قنوة ديابيشا وهو الذي خلق لكم ناس في الأرض جميعا بإلهي ilaahi walla ibn aburi bulka wixii kusugan amaantiin xaqta abdon kali berri aadam ma yahay fi samaa ba ilaahi ne waa berri aadam berri aadam ki laa wuxu yiri wixii dulka kusugan oo dhan oo duu iyo wax walba yaa nooyin abulnay iyo waxa ka saado ilaahi berri aadimada iyo waxa intifaaca halkaasi berri walla ka daday in ka liido la yiraahil waxa ilaahay wuxuu ku quraanka daraba allahu mathalan abdan mamlukan la yaqdaru ala shay ya wa ilaahin ilaahi subhanahu wa ta'ala tasaruu ka dhigay abdan am mulkisanihi isaga oo isoo wan waxba mulkihi kalu xada til isaga wax lagu kuway dadkuna waxa jira ashaado noob jiraan imma malikun oo مالك mamlukun biidah istaqbu maalik baa mise oo mamluk noo mamluk walii badda ma naga dayo oo mamluk yimi kuwaka midka kala wada jiraan markii la filiyo bani aadam ku eeg yahay bani aadam kii intuu eeg yahay iyo xoolaha intuu eeg illa jibin karo oo la iibin karo oo la dakhli karo oo marka sax waayaan ee la is caariyo karo oo marka sax waayaan la waqfiyo karo inta asbad muhu ka shabaha oo marka saxawayaan inuu tukado oo wax u roo oo wax adoo bani aadam ee maya curtafaqe abta la xoolaha wala mide ee war saxawayaan inuu tukado bani aadam uu yahay marka suuradii bani aadamka uu leeyahay yaqil waxna uu fahmayo yankix waxna uu guursanayo yutliq waxna uu furayo waka ها ايه انا سعرنا بلده هاااااااا ورغاو الله فهمسوا ما حديثك نبو خاربه صوصاري في كتاب الشرب والمصاعقات بك صوصاري وكذلك مصرين في كتاب البيع بك صوصاري الله تعالى قال المالك وحور رحمه الله تعالى الأمر هو عمركه المجد طموعه لوكولا سيهي عليه دشيسة لن إن يدرى أنك أكتا يضع هبان kaana aray dushis une dana anaga tareemadiina hadan nahay an la muftaa'aka wixiisaniya igastod hadu shartiyo baala cabda doonka xoolisa fawoalahu isaga uu suunaaday xoolahaasi naqdan ka raaha ya wahnaqdio haddasi'a igusoo darhada aw deenada deen ka soo yaa aw arban ama ardhiya wa ay allahun saaq aw arban yaani araw awasila mana duqqa urudku urudku ala macna مالو مالو لغار كان العبد ادونكا دوس من هذه من المال مالك اكثر مما اشتغل به وقال ادوسن العبد ادونكا من المال مالك حقيسه اكثر ان كبلن مما اشتغل به كوسويسدي ابانق لعقتو سوساتاي يا ادونق لعقتو هيسو كان ثمنه لعيت سحار نقدا او دينا او عرضه halka waxaan xallay wii inkaanaba haa wii inkaan la abdi aqoon qaba usunaato meel maalmi maalkaxigiisa aqsaday in ka badan mimma kiis tara bi uu kusoo yeesaday marqa kaana sabanuhu lacagtiisu waxa kaana sabanuhu lacagtiisu haatay naqdan lacag naqdiya aw deena deena haatay aw urudna maalaab haatay wadaal ka raas ku dhacay ana maal cabda تو سكه كما خلافية فهذه مساله خلافيه تاس استكميل كواجبيسه مستكميل كواجبيسو هذه مساله خلافيه وقالوا وحي قوامد خاص سكه ليكواجبيسه قوامد الثوري اصحاب ابراهيم الغاهويه اصحاب الرائي ثلاثه قوامد خاص قلنا وحينا وحذاك لوغمه ثلاثه قوامد ابن مندل ابن عبد الله عمر اي جمر عبد الله اي الزهري قتاده مالك ابي عبيد الشافعينا له قولان يحيى في روايه وحوى فيه زكاه وفي روايه لا تجب فيه زكاه حاك هذا المساله وإن, وإن كانت العبدي أبضان قادر صلاة مرغس حوية جارية قال أبضاني استحل فردها فرد يدو حلاشة بملك ملك يسا إياها يدو صوى ملكي وإن عتق العبد أبضان قادر حروب أو كاتبة ومرخة صحاويان كتابهي تبعه مالو حوليس وإرقاعيان وإن أفلص هذا عيروبان أخذ الغرماء كوة دين تلاقى ذنيا نالو حوليس ولم يتبع سيده سيد كيس الله وإرقاعه بشي شينا او من دينه دين تنسك من مرخة بعض ما جاءوا يحكو بايا في العهدة عهدة لو يحكو بمرخة ها افضلوا وحل الى اللغه العربيه الالتزام والالتزام بالاله شرعنا waxay raahan taluqul mabiici bi damaanal bayci mudda muayyana waxayna waa waxa isku laazimiyo ama qofka wax lagu ilsaamiyir ahaan lagu ilsaamiyo waaye waxayna waxa islaahana walabta in lagu xiro magdhawgeeda inuu bamaan qaado qofka baayici muddo magacan oo baayici u maan sa kawdi darri saadanbe saakun afqta'a iso amma saddh ra'isaa hada ugu horreysa xadiid ceybku wuxuu أنا ana waxa way xamdaaraya xadii uuna wax noqonina wixii ka banbay hadu noqonna ani waxba iga ma qarin adigoo saaranta waa sida waa asalkeeduba oo وAye Allahu subhanahu wa ta'ala marxu ahad isadul tahulu xay swidiya al'abta markin lakal ibside mustariq qata kadib wixii ku yibaada ceeb ah dib qiimada wuxu roosilaama wixii ku yibaada ceeb ah khiyar mulay Abu Hanifa Shafi'i ha kadir laakin ina maariqna ma abu qawaayis mas'aluhu kaga dugay ah adoon marku wuxuu yahay bulay yahay saddexda casha ugu hor qaysa wuxuu noqdo baayca iska bulay yahay saddexda casha wuxuu ka dhan bayna mushtriya xamada yuli yasoo waxa ka keentay hadiis kuq baan darisay bu yiri ibo abu daawud no soo saaray fi sunanhi wa hadiis وانا اجماع هذه مدينة اجماع هذه مدينة عندنا واحد جوية من وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عبر الحز أن أبان بن عثمان أبان بن عثمان بن عفان واي وهشام بن, عبد بن اسماعيل واي هشام بن اسماعيل بن هشام بن الوليد بن مغير المغزومي وايان اللهم السعان او وقتي ان اللهم السعان عبد الملك بن مروان خلافه ايسم مدينه مدحونا كا سنه حزب كتاب فيس المحله بلا اثار او شيء كروحه لو بدن يكونو في خطبه مع خطبته وخطبته وحاي كوشيغ ديرين خطبه ترقيق <تصفيق> في الايام باول عهدته واادم انهدو في الايام صدح رمضانده هو حرقيا من حين وقت لقب الله يشتروا العدد اذن خلصو ييبسنيو اول وليده توماضون خلصو ييبسنيو وعهدته سنتي الى سنه ملخا سوايان ايديره ملخا قال ما الوحود ها ما أصاب العبد اظنكه هو اصيبه او الوليده تؤذن تؤصيبه في الايام الثلاثه صدح من الضحودا من حين وقت لا سوا بلاوه يشتريان لا سو يشتري حتى تنقضي الايام الثلاثه صدح لله اي صدح ما الله ضمانيس فوام البايع حق يس لا حسابني و هو يغيس و ان عهدته السنه سنبدا و شيء كسو حره وها ويان اللهم سعم ايديرا و ميل جنوني والي ا والجودام way faa sida ma badti sanad u mad khay takto faqad bari albaay u baay u baay u badin الله noqdi meel u hudati kullaha ayadoo damir u kii qala marii xumadaxii xumadaxii Allahu ta'ala wawan baa qofka iibiya aadna badon iibiya oo waliida tan maadoon oo min ahlal mirathi ahlu mirathi wuxuu dhaxliya markaas ودي يا مرقاب بالبراءه جار مجرور وحقوق من باع سمينا سوني ومن باع عبد صمه باعه حقوق تعلقها جار مجرور هو ايه اللي وحايه مجرور ايه ودا الحروه من تعلق وداد كان حروه سقراطك و القرابيل لكنو شرح طبعا و سقراطو يعني حقوق دويو بلد ما هي سو اسكف لكنو نشرح فضلو دي الدين تيرا ها منك <تصفيق> منك لي سيو حروه مال قاص خويال يسو حوك باه و حو باه ميلو كجلنادو او ولي با هذا لهذا الشيء ما هلس حقيته وصاوبتها طبقه طول. <تصفيق> ومرقى ومرقى لها طول صلصته وبا هي او مرقه ده هو مرقه كتابي مشغول صنابه هل كانو خيدنا دوبا هي دايره مجروكهن ميل اي أي ايي وبا هيين تعلق وين هي المرقه وك اللهم صلي على سيدنا بالبرائه ذاته تصدح فقد بلى مرقه وك بلى من كل عيب عليه الصلاه ااا <تسكيل> وايه ولا عهدته عليه وحي دان دشيسمه سالو الا أن يكون انه يهمه عالم كي وغا عيب ومعيب وفكرته مو قري فان كان عالمها دوغا عيب ومعيب وفكرته مو قري لن تنفعه البراءه بل البراءه لن وكان ذلك البيع بيع سحني مدودا من الردينيه ولا عهدته ادمه سنان عندنا انغتيدا الا فراقيق ادونكم يلوكا ما هو اليهي ادونك عهدده لفيرد ياو aya marka saxawayan ADC dibkiisa wuxuu saaran yahay ninkad ninka waa baay'a ama wixii ka mid ah mushariga saaran tahay ama alaabaha kale sidaada loo kale iisadaba wixii ku yimaa demustiriga ayaa xambaaraya laakiin waa ayibta ona alaabta ina siilaxayn hadbay siilahaydo baay'a aktiisa ayibta ku yeelatay باول عيبي عيبتي وبابي في الرقيقة اضمره اضمرك اضل عيبك هاشكور وحدثني يحيى عن مالك عن يحمص عيد الانساري ها وحدثني يحيى عن مالك عن يحمص اللهم صلي عليه السلام عن مالك اي حمص عيد الانصاري عن صنم عبد الله بن عمر وعن عبد الله باعوا ايبي غلاما له غلاما ظن له سو صنادي ب 800 درهم 800 درهم كويبي وباعه بالبراءه براءه كويبي عقد بيع البراءه وحل يراها ان الشرط ان ترقص ايه قبل وحن شرطي كنا غليا ابونك غانو عيبك اوغي بريبو كياهي كو ارتقاني ما سو خلقت بيع البراءه ليراها شيخ صناده فمين مبنايه حاج مصمم بناه ابو حريثه و خييره وبنايه هي بيد مرقه ابو شافعي في اشهر قوليه <سؤال> مصاصو يري مرقه هرجس بري سوفن انتي وي اللهم صل على وانا شافعي يسي اروقد غارين مرقه ورقه قد قومك قد غارين وي اللهم صل أص... الامام سفيان الثوري استروح له يحيى بن البراء السيسي ما بنانو تالنيا امامنا رحمن الله تعالى في اشهر قوله وبنانته تالنيا مرقه مساله مرقه ومساله صاص وخلافه وجدري بالغصو هذا باب العيب عيب تو باب الفرقه ابو محمد هدي لوه لهو وخابس يحيى عن مرق عن عبد سعيد بن عن اصل عبد الله بن عمر بن عبد بن عمر باعه بي غلاما الله يسعى الصنادي بثمانمائة درهم يسديد بغلو درهم أيو كوي وباعه بالبراءة بيع البراعان وكوي بيه عليه عنه أيو انا أنا وحي يا با كما أقوي فقال الذي كي بيه ابتاعه إيبس به لعبد الله بن عمر بكوي بالغلام أظنك داو العذر باكسوا لم تسميه لي أنيذ مقعاب أظنك إيمانا مقعابنا أع وراي اللهم صل ها وحيل مرخص صحويا وحا كسول مرخه دونكا داؤن عور ما كسول مرخه ونمت لي اني مرخه داؤ انت مرخص صحويا ومبتدي حكم بالغلاميد وا مجرور وخبر مقدم مرخه و دي مرخص صحويا و لصهن مدليا صمه واكا اللهم صل والجار والمجرور المتعلق بمحذوف كأنه مستقر ومستقرون تقديره كائنون او مستقرون في محله رفع خبر المبتدا واخبروا بظرف او بحرف جر ناوينا معنى كائن او استقر واتين مالك مركب اصطلاحي لم تسميه لينا وصفة نداء ويان او دع انت اي مبتدا متقدم وك كسع انا برضه wixii markaa naxwadaaynu iska deyn warxeed hadee faxtasna ila aswaamna afaan bay dodis sulateen faqaal ragu niku wuxuu yiri baaali yugee bii abd qadoon weel xaalad bii isagaa wadu wad xawajun xaliif wal xaalad bii adoon kana daa'un cudurku ku soo yaan way markaa wuxuu markaa saxawayn wuxuu yiri wal xaalad adoon kana bii يورو وقال عبد الله بن عمر لو خوري بعت بالبراءه فيه بيعوا البراكه من قرب البرلمان الشرقي بيدانهم فقضى عثمان بن عفانو حكم على عبد الله بن عمر وك حكم ان يحلف لهم ان ضارته لقد باعه العبد اظن يقولي بي والحاله ما بيها انا كسندان وحضره او يعلموكي كو ضاربو كييري ان عبد الله بن عمر و... عليه الله تعالى ما شرح خط قرانيسا كو ضاربو ييري تسامريه <شتصوار> ييري لقد باعه العبد وما به داوس بالعساير بابيريه وحينما سخواه لقد باعه ايبي العبد اضانكا لقد باعه الى اضا العبد اضانكا الى كايفسدي ما بها انه كسوناي دان وحودو يعلم يعلم يعني لقد باعه عبد الله بن عمر الى العبد اضانكا الى ايبي ما به اضانكا ولا كسوناي دان وحودو يعلم yaanuu wuxuu ku baaraa tabtaa abdullaah oo u maro abdoon kaadigu madkaad iibineysay waxeeba ood ku ogtay in ma jiraan ku dhaaro faa aba abdullaah uu diiday ay xalifeen marto o diiri wurtajal abdoon kaadigu soo u shiriiba fa sah wa ku فباعه عبدالله اوه يبيباع ذلك اتخذ ب الف درهم قل كل السيدات بقول دينار واي سمع كن ايا الشام بقول او درهم و ادكو يمسي بقول درهم ايها يعني هذا هو في و ادانك مكتب عياب باكو يرزلطي عبدالله عمر لو حقه من سنع و لو عياب لأدانك اي شي مرخه رادات براءه و شرقه انا المرخة وحقه والله صلى الله عليه وسلم قال مالك وحنا لمرأة مالك المجتمع لو كنسي عليه دشيسا إن دران نقعك تيدر هلمي دي نعضان نحي أن كل من قفل أمانتي ابتاع عصي جسلا ولي أضوام اللحظة سمعت. تصالك لينك سيوان نادل وإيه مالك أضوام الله كبضنا أضوام الله أذو كبضنا أضوام الله أذو كبضنا بإلها وحنا أن كل من قفل مانتي ما ابتاع صيب سلواليدة مادون أو فحاملت أي ريسته أو عبد المادون أو فعتقه حرأيه موائي ها <تصفيق> ها ها ها ها ها ها ala mar uu soo dhaalaamro amar xalmud samuu laagu ku nasiyay calaad duushisa cindana من ana kula monqof dhamaantiibta acsooyso waliyada taqadoon adoon taasina fahama la'ats ay ooreysata marqa قوف كان مشتركي اي فيسدي برغم ان الاساس او دا بيدري يعني قوفكي ادفانتج سو اي فيسدي اي اوورك حقيسه kayimidi bayic ma aheen aw fa o amsa abdna tonu fa aatqoo xorey yah xoreenaya wa anka mushtarija e visedi wa kull الفاو وكل أمر عبر ضمانتي ودخل الفاو تو حتى لا يصدع لان الاولي رده علنتيسا فقامت البينه مر ماشي يستاغو انه قد كان وهبه سرحب وعيبا الكسوان حين الذي كيرتي سبعه ويبي او علم ذلك ارن كالوا غادو باعتراف قراصه ومن البائع بايع حقي سكارى او غيره غير فإن فان العبد ضونكه اول وليده تما ضونته يقوم ولقيم ويول حاله به سنه العيب عيبته الذي عيب كاسو الذي كان به الذي عيب كاسو كانو كاسان بيسدا يوم ما ما اشتراه سو يسدي فيرد من الثمن الاتوال علم قدر ماشي شي قدر فيه بين قيمه قيمتي سوضحايا سايخ امركو فايوبا اي وقيمه قيمديسا وبه ذلك العيب عيبتاس انا كو سونيد السلمه وي فووداهي waxay ku fuudahay يعني شي حدايه ا لون عيبتااد كو ارغتادون وري استعمالين مرق محصلينسا واد abdon ti wasoobsetey abdon ka hada soobsetey abdon ti wal oo raiso mar khaas maashi kadibna markaad maashi kadib baad ku aragtay ceertan faasiraa intii walaalkii ku kabaarayay waxa la sameeyay mar kha waxa la sameeyay adoon kani ayaan qiimadiisa aan dib ugu noqonayna marka ceybtan lahaa iyo marka aan lahayn midan ceybtan markuu lahaa waxa weeyaan marka sax weeyaan waa boqol diinar iyo ayaan markuu ceybtan lahayn u وقفت له انا و حنسم الله و هذا من مره اتي شيء wax weeyaan wax walba weeyiin ceebtan waxa la gaaba adoonkani isaga waa la iibinaya wala isicmaalaya somo ah errtan markaa wuxuu is leeyahay markaas waxaan weeyaan adoonkani sidii kaaga u sheegay baay caan buu isleeyaa somo la fahmin aniga sidii ku adoon san jiraa ku haystay iyo marka ninkan wax kale ii sanaya marka ka aboonka u tahay oo marka mar walba ceebta ay saarantahaydee adiga markan kuma saarnaba ee haddii abin markii siiyay la joogtan sidoo kale macaabta ku haystay haddii mid laga i biyo kilaaga i biyo oo baa ceebta ma marka kedina waxa la eegi inta uu dhexaysaa markuu fayowaa iyo markuu celan lahaa hadii uu markan uu fayowaa 400 kuna sala markuu xebaysanayo 400 المالك الرحيم الرحيم والله تعالى الأمر أمر خال المسلمع لو كنا سيئ عليه دوشيسا عندنا نقل تيريم ديناتنا في الغجل الذي يشتري عبده أبدان صوائي بسنية ثم يظهر منه على عيبين. عيب عيب مالك كطع على عناية يرده عيب صوات جميلة يسأل من منه حقيسا waqad haddathow halaga haddathow kusoo dalay biisaga indal mustari qofkan marka mustari ga ay aksisa ay mara kale ay u kale inuu ila kaan ayb aybta marka taalliga ka soo haddathay kusoo dalay mustida mid fasaadinaya midru qaldci sida gooyin oo kale awu uwaray ama marka midru qaldci midra hin أو ما أشبه ذلك أنك أو يشبه أمي العيوم المفسدة أيها الله بالقناة فساعدين يا دونك منها الذي كيشتراه صيو سيد العبد يا دونك بخير النظرين الله أرهمتهم خير بمبوص ويأي سبو ان حبها الضوج على أن يوضع عنه ان لقد جئ من ثمن العبد اظن كالعكسي سبق لدعيب عيبته قدر كده الذي عيب كان سكنها بالعبد اظن كسونه يوم ما ان اشتراه سويسري وضع عنه لقد جئ وين حبها الضوج لاضن ان يضرب انه مغضبو قدر, قدر ما شي قدركي اصاب العبد اظن كاسيبي ومن عيب عيبته ان دغتي سنه كو اسيبي فما يرده الا العبد اظن قويلو فذلك اسلوهن قس سوونه ده واما العبد اظن كادو دنسو saynta la way ma taano qarin yaana wax horeeyahay adoonki adigi markaa saxaway waxaad ku halkay ceeb hore oo markii qofkii aad taaybsatay uu garab joogi uu lahaado sawax waxaan ku adartay ceeb labaad oo adiga inta uu kula ertii markaas waxa way dhanbee adiga inta kuroso ku dhacdana waa ceeb fasadiinaysoo ama xummi ama xubluu sidee xulum kamid aan go'an ama markaas uu ilaayey ama dadu ceebo markaa ayaa ku jira maxaa la sameeyaa markaa laba qof isku kherbambaa sameeyeen in baa inaad jeedahay markaas waxa wayan warwacayti markaas xawiyan abdonkan haddaba ear taasi tayada inta laga garid ceytiisa adiga agtaalo uu kula haan marka qiimadiisu intu iyo marku fayooba inta qiimadu saanta lasa eego inta marka saxawayaan dheeraadka ii ciluulac ta iyo ila tirana marka saxawayaa ma sida ma ahe waxa wayaan adoonkan anigu waan ku magdhabaya waan ku siinayaa adoonkan ku ciliyaykow wixii aniga agtayda dhimihi kariyib noo ku لا انتو ضفو خربا نفس الكوخربا بس انا نسى مرخلوا الوضع واي وين ما تحطون انت العبد الدونكي عند الليكي ارتيس اشتراحه سو يسدي او العبد الدونكو ولا سو ولا وبه العيب والحال به سواء والحاله به العيب عيبا كسوكانت هي هل العيب كاسوكانو كوسنا بيس يوم ما لي اشتراه سو يسري على فيدي كان ثمنه العيب سو ينتي فينكارها دهت قيمه العيب يوم ما لي مشتراه بغير عيب يوم ما لي اشتراه سو يسري بغير عيب العيب لا انت المرقه 100 دينار, بغل دينار wa qiimato qiimadii sanaatay oo maamul wastarow soo iibsaday wabiisa wana ayu maayay ku soo wabiisa cayib cayib taray ku soo wantahay sanaal la dinaar 60 dinar wuxuu diiwaanka lagu dajinayaa walaga dhaafaya wastarow qofka mushariga ma beddel qiimadta labada qiimaynta u dhaxaysa wa inama taqoon qiimato qiimaduna waxa ay ahani iyo ummad Allaahu subhanahu wa ta'ala Wuxuu durbarkaa qaalimaaliga taamar cunaa waxa weeye doonkaadoo dhintay manta ka soo qaad. Kadibna mar qeybaysay fusugantay isaga qeybtiile ayuu dhintay waxinaa qafyuu u ciilay aqdon suul aqimayni yadoo ceebta u leeyahay lacagtiisa la fiiray haddana isagoo ceebti aan lahayn ba laaqimayni maalku soo yibsaday marka midalan haduu yahay 8 dinar markuu ceeb falaha markuu ceebta rahayna 40 dinar 20 dinar ba qofkii loo cilnaya taasina qalaamari guuxda lamru amarka muslimnigu kulun san yahay allee ومعي من عيب وجد هو أكهل بها إياذا وكان وهذا قد صابها كي جماعي أنها يض إن كانت بكرة بي بكارتها فعليه دوشي سوحا ما نقص ويحو كنقسامي من ثمانها العتيرة وإن كان صيبا هردي عرمالي تحينا فليس عليه دوشي سماها في إسابته جماعي سيها يضو جماعي شيء وحفا لأنه كان وحوها ضامن الله من إسائيا وضمان قاضي yaana fanna maaleeyo xalba salaadna iyana marqaas xawiyan aboon si hadii ad celisay islaamul khaana jamaacadi walii in hadii marqa bikaarata ina laba tan diina ay qof qulsiin laa ay caay marqa bikaarali ay suusanay ta marqaas adeetan diinaar laba tan diinaar waa marqaas ad celinsa waydii laba ke wadaamad qadheyse ayaa masuulka adeega Soomaa adam masuulka waa ay hadii ay dhimaatiray kadi ma leh adiga de Soomaa hadii wax noqono adiga lagaaba qabay marka taas warxoo lagu mad marka qaal ma leeyo xidho labada amarka masuulka lagu kulan siiyay cali أو حيوانا لما حيوان بالبراءة براءة براءة ونصوشة اللي صنعها يعني قف من قبل طوحة نبري من المرأة صحويا عبقية معنا المرأة لا شرق له ومن المرأة في تلك صاحبك أو غيرنا لما غير كود فقد بريئة من كل عبن عبق سبريبك النغضي فيما باعه ويحوي به إلا يكون له يهمه يعني على ما كيكوه ذي في ذلك عيب عبن عب هو قري fayinkan hadii calimakiikoogaada ceebaan ceeb boo fa katamaa oo qari marqa ceebtaas لم tan fucu ma an facayso sawir aad ugu barriyalkiis asima an facayo marqa wakaano waxaana ma baa u xibi marduud قال قال ما ارى حروف الجاريه الدونته وسباعي اليمنى بالزاديتان لبعد ادمود يعني حلقه دونيه لبعد ادمود ولا اسوي بينيها لكن وا كلا جنسي والله جنسي بكليين فما يوجدوا عيب عيب. ترد منه او تردو منه ان مرفع عليو قال ابو حوريت تقاموا على قيمين الجاريه الدونته التي تاسو كانبهد قيمه الجاريهتين لبعد ادمود دغانتها سيندروا الله فيري كم ثمنهما العقدود وايمسا لبدن قدمود لبدن قدمود ثم تقام الزاريه ثاني كم ثمنه هذه اذن تن قالقهه لغسد وايمسا لفيلم ثم تقام هذنا وحا لقيمين الزاريهتان لبديه قدمود بيغير ايقم عيب لاحين الذي عيب كاس وجد لاهاني بيحده هو ميدوت تقامان ولا لقيمين وايه مرقس صحيح حتىدي ايقو مرقس خاويان فيو سالمتين ونم قبا ثم يطلب سموال لاقيب ولاقيبل ثمن الجارية التي تاسو بيع لديه ذي جاريتهن لابد ادمد له يبي وهي عليهما تشودا بقدر ثمنه ثمنهما لاقتود قدر حتى يقع الله كوخو على كل واحد من ومن او من الابد كميدا حصته حقيبته من ذلك كا على المرتفعة تنق وصرية قدر كيله بقدر اغتفاعها إن تاي كسر قيسة قدر كيله لعيتها وعلى الأخرى تكلأ يظنه سيسئ المرقى صحويا أن سرغينا بقدرها قدر كيله ثم ينظر والفيرم إلى, إلى اللتيتي بهايض العيب عيبتها الكسر ميت فيرد بقدر الذي يكي قدر كيسة ووقع عليها وكدعي من تلك الحصة قيلة كيلها وإن كانت كثيرة أو قليلة وإن كانت كثيرة مرخص حواليا هبعة مدبلة وقليلة عمامة يرئيه وإنما تكون وحيحان قيمة الجارية لبضى عظيمة الضوء عليه دوشيس يوم مان قبضهما وصوق قال مالي وحوري في الغجل منك يشتري العبد عظيم سريا فيواجره كرين يا عظيمك بالإجارة كره العظيمة أوين أو الغلة فائدة القليلة أوير sunba yidu heliyo bihi marka suuxa waya doonki aydan ceeb oo منه oo yaraaddu minu lagu ciriyo abaa macnaa ceeb ilu <ترجم> إنه يرده عليا بذلك العيب عبتا يضع وتكون له إجارته إجارة ذيسنا أسنا يسكر ذيس وغلة يفايد ذيس وهذا كاسي الأمر وأمرك الذي كاس كان ذا يقصنا ذا يقصنا علي دشيسة الجماعة جماعة ببلدنا وضعا جماعة أحكو كوضاء الجمهورة العلمي وضعا المدين كوضاء وذلك كاسنا وحكو بعلو أن نرغجونا لني إبتاع ضيسيوس لعبدنا الضان فبنا له دارا قروا أولي سمرخا qiimaha binaa binaaha diskeda marka saxwayaan qiimadiisa samal abdii adonka lacagtiisa u yahay adaa fan lamalab sima wajada bihi uu ka helo adonki ay lam ceeb oo yurodu رده عليا ولا يحصل الله حصان مايو للعقد الضانك عليه دشيسا اجاره تنكره فيما عمل الله وحي وشقي فذلك كاسي تكون له اجارته فكذلك صاصوكله تكون وحوانه لسلهيسه اجارته كلديسه واذا اجره مرقو كرايو من غيره غير غير كنا وككرايو لانه واذا اجره مرقو ككرايو من غير غير ديانه ضامنوا ومقدب يالوه يساقه وهذا كاسنا والأمر أمرك عندنا نقاط تيضى قال مالك الحوري الأمر أمرك عندنا نقاط تيضى في من بتاع قفة سويب رقيقا أدوان في صفقة واحدة وايح رقيقا أدوان مفرب نويا وهي لفظك رقيقة يطلق على الفرد والجمع اللبضة مفرب الجمع اللبضة مرق رقيقا الضومه هل أي حل مركزية. ايو هل معناه هل بيع كليه صفقه واحده مخي واغردرتني بيع كليه معناه فوجد في ذلك الرقيق الضونكه كان عبد عبد فوجد في ذلك الرقيق الضونكه اسا كانه مرقس عبد الله ضوم مسروقه ولا صحه ضومه او سويه سدي بمعنى aya ku jira marqas aw wajda bi abd la doob kale minna adon mar ka miday ceyl u ceyl inuu yidhar wala fiin ci ma wajda waxa la helay masruuq la soo la soo xadhi aw wajda bi ceyl u ceyl u kale faa in kaan haddu yahay uu isagu wajha dhali ka raqiiqi abdon ka yaani qiimadiisa markaas waxan la soo xaday oo akstaro ama in ka badan sabana hadalka u xadsa oo min ajlihi istadaadti markaas istaraa u soo yibi oo min ajlihi istadaadti shar u soo yidsade wuu alladi kiwayaan fiidhriisa alfadlo fadliga uu ku soo yahay fiima yarana asudku sida uu arkiyan kaana dhali kal bayu baya suxana ya marduuda mid marduuda kullu dhamaan si صغ الاعيبه عيبته او ميالقه في الشيء الي يصير منه شيء يرب مرخص حويا حديه ويهي او ليسوا كو وجه ذلك الرقيق اضون كان غاري كر قيمه ديسا ولا من اجله الشوريه سببت لنا لو سو يبل ولا فيه فن وفن فيما يرى الناس وصف سيده رد ذلك كاول علم الذي كسو وجده لغه به بسبب عيبه عيبته او وجده لا هنيه مسروقا بعينه اين هانثيس اذا هانثيس انصوخد لو عرف مرقه قيمة قيمة دي سقدر كذا العلم من الثمن اللي الذي اللي عكسة أصوه اشترى بها يكون صديق السلام أولئك القواسي كام والله أعلم وصلى وسلم